mm <laughs> والحق يحشد اجناده ويعتد للموقف الفاصلي والحق يحشد اجناده ويعتد للموقف الفاصلي فصف الكتائب أساده ودق به دولة الباطل فصف الكتائب أساده ودق به دولة الباطل والحق يحشد أجناده ويتد للموت الفاصلي. والحق يحسد أجناده ويعتد للموقف الفاصلي فصف الكتائب آساده ودكوا به دولة الباطل فصف الكتائب آساده ودكوا به دولة الباطل نبي الهدى قد جفونا الكرا وعفنا الشهية من المطعم نبي هدى قد جفنا الكرا وعفنا الشهية من المطعمي نهضنا إلى الله لجل السرا بروعة قرآنه المحكمي نهضنا إلى الله لجل السرا بروعة قرآنه المحكمي والحق يحشد أجناده ويعتبد الموظف الفاصلي هو الحق يحسد أجناده وياتد للموقف الفاصلي فصف الكتائب أساده ودكوا به دولة الباطل فصف الكتائب آسى له به دولة الباطل ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمي ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمي دعاة إلى الحق نسنا نرى في فدية دون بذل الدم إلى الحق نسنا نرى له فدية دون بذل الدم والحق يحشد أجناده ويعتدل للموقف الفاصلي والحق يحشد أجناده ويعتدل للموقف الفاصلي فصفوا الكتائب أساده ودبك بهد ولا تل باطل فصف الكتائب اسعده ودكت به دولة الباطل تاخذ على الله ارواحنا إخاء يروع بنا الزمن تآخت على الله أرواحنا إخاء يروع بنا الزمن وباتت في الحق آجالنا بتوجيه مرشيدنا المؤتمن وباتت في الحق آجالنا بتوجيه مرشيدنا المؤتمن والحق يحشد أجناده ويأت للموض في الفاصلي والحق يحشد أجناده. ويا تدل للموقف الفاصلي فصف الكتائب اساده ودك به دولة الباطل فصف الكتائب اساده ودك به دولة الباطل رقاق إذا مد جازرنا ومرنا محاربنا بالحزن رقاق إذا مد جازرنا ومرنا محاربنا بالحزن وجند شداد اذا رام منا لبس را استنا شداد اذا رام منا لبس را استنا لا تهن والحق يخشو اجناده ويعد للموقف الفاصلي هو الحق يحسود أجناده وياتد للموقف الفاصلي فصف الكتائب آساده ودب به دولة الباطلي فصف الكتائب آساده ودب به دولة الباطلي